يعني جمعه حشر القائد جنوده يعني جمع القائد جنوده يعني قائد جايش فاعمو جايكر خارك نظر خارك كون كرنا جايكي و هرنا في قرآن دراب العالمين يقول بحسي تير عوني تكاد يقول بكل نا اوني أن يحشر الناس وضحا أبش أكل ويتوا يعني عالمها مو جمع كرنا كوم كرنا رحتي صلاة الضحى يعني وحشر للسليمان يعني جنوده من الجن والإنس حشر يعني جمعة كوم كرنا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يعني تسبحات رب العالمين يبرنك يت كريم ونья وتكان ونوكا سبح وما يسبب حشياتي. يعني برينوكا عرض ده رب العالمين يا كريم ونوكا وجيرباوجراش هذا برد وامع بتسبحاته. ب هم كناف عرض الله يعني ينزه الله ينزه الله عن النقائص. يعني رب الجن رب العالمين او أو بس إلهي حقه بس أو هجي عبادتي أو فلسطينية أو كسدي نائب عبادة بوبيتا كران كسدي نائب جار رب العالمين كاشريك شريك أما كيا كان كل ما في السماوات وما في الأرض أو جتناف عرض اسمار ده حمو بجن بجن بس رب العالمين بيكيماتي بس أبي كامل بس أو مستحق عبادتي بس أو اله حقه چو اله دی منی نه و همو اف تسبیحاتش تسبیحات که چیه؟ یا حقیقیه نه تسبیحات که چیه؟ نه تسبیحات که چیه؟ یا حقیقیه ولیکن نه تفقهون تسبیحهم بس امتینا گهیم بیان بس الله عليه وسلم بشید از نگش برا که ناسم بری از بما بیان بر چید سلام کرد سلام بریش بو ویا خدی پیامبر چبو لاریم بری رود چبسته پیامبری سلام علیکم رب العالمین ویا و هر پیامبری که فضل الله واری بسام کو هاگال دنگی وقت وی چبید وی برای ببید و یا داره قاسبی یا بنده داره قاسبی کل که قاسبیه مزگفت و پیامبری دست الله واری بسام و پیامبری اولی او سر مید خاندانه وی چبو خدبا پشتی میبر بچه کی دی و پیامبر نه عاجز بود. پیامبر صعود سماوت و دس ونیا به اینجی خوب شدند. یه نکار بوده. پشتی اینکه پیامبر صعود سماوت و دش ونیا به اینجی خوب شدند. یه نکار بوده. پشتی اینکه پیامبر صعود سماوت و دش ونیا به اینجی خوب و دش ونیا به اینجی خوب شدند. یه نکار بوده. پشتی اینکه پیامبر صعود سماوت و دش ونیا به اینجی خوب شدند. یه نکار بوده. پشتی اینکه پیامبر صعود سماوت و يوالما كليكو أم ما هو قول النبي وني أبش هاد شيء أبو ما رحمة. أبش هاد رب, <تصفيق> رب, وم رب العالمين ما رب العالمين بس كان قانون ده باللهوات وبيطلع عنده شريعة ده مرفنا في دار السنة خد ربنا ده مرف كماتي ده كيه كماتي ده زمان في كيا هم رب دا رب العالمين. انا يعني أبو مؤلفه به كتابه، أبا كيماطيا كجزءا من الشريعة دي، في جدي لا على باشني هذا زمان هذا شر كيماطيا، إن لا تيهمروا بشبه شيء، ونهايها برم هما هما في كمال ودراسة در رب العالمین اما هر کی ما تی اکملویی دا دینه خداش شرعی او حکم او قانون شرعی او کی ما تی ابوکه و رب العالمینی به هند رب العالمین بجید هر برینوکه اونوکه و جیر باجود قبل نفع هر دعسمان دهموتی به حتم اذکر و هاموتی به چهر رب العالمین کامله و بس اولیه بعایبه وی درسته رحنا لی جن آمروییه چنا؟ خدا. همین او قیاس رب العالمین که انجال که انجال بشری و رب العالمیش نیست کمثلیه شیون. وهو العزيز رب العالمين يا عزيزة عزة ماضني هم بويك كسرش الخراب يبقى هينته الحكيمش هالشتك جي خدانا أيش تأكل يا بيشور شتة يا بيه حكمة شتة يا كل رحم وباشي وعدالته دنا بيت شو جانا ظلمين كسناقة فهند أوجده كيد بيت وأوجده رب العالمين دناي هم قوة شيء واتي ده هاي موب باشي وعدلة ورحم ونيا وخير بو عبادته هاي شي جرا خرابيت الدنيا مرهمش رب العالمين بيجيت حموت ذبيحاتهمت كان چنكي شي رب العالمين وني اكل نويتي الحكيمه چوشتي نوكت كوچته ذهبي بالحكم اه كيماتيته ذهبي خالتي هو الذي اخرج الذين كفروا راافر رب العالمين أيه كل في عم بيروح تبي عم بيصلى هاتي سورة الحشر نواف كدش يا سوره نين؟ سورة بن الناظر. عشرات الحشر يهار، وسوره محتى عايشت بج سعيد بن جبر بج عبد الله بن عباس سورة الحشر سركه وقت قال في بني ناظير در حق بني ناظير وقت يخاله بني ناف مدينة ناف مدينة بجلي طبعا محتى عن مدينة دا قبيلة قبيلة بني هبو بني قينقا هبو بني المصطلق هبو بني قرائضة همو چه بون؟ همو آه عشيرات جهة بون ناف مدينة دا هبو ونیا يهود خيبر جهت خيبر هبو همون نك مدينه بون ورحو چايد مدينة بون ها ایکیش ونیا جه خوها بون وقرعید خوها يعني ها ایکی او جهوه خوز بون یه تایبد اول وقت پیانبر چو هم مدينة صلى الله عليه وسلم جي گل پیانبر صلى الله عليه متابع عم بليس على الله عليه وسلم متابع قال تدنيا نابين يعني مصامع نابين بس أمتى جملة تي نتاشنا كأن أنظر لتناناس شو كات جيا أو باشي أو أمنه همون گوه او امن و آسائش و بندست بسرمان و حکمت بسرمان و بندس دیدید بندست کسی دینایی که، بس چی هندی بسرمان دی چی چونه؟ هندی بسرمان دی دینا حوشونه. اما وقت بسرمان خراب بین وریا او مشروع بینی همون که خلط یکی ها دینینی هست تا دی جیه بشن فلان جیه روین چون که بسرمان و غدر کیا؟ قدر روی کنی هکه او بین قدر دعا بدا کرن ونی اوان که خلط یکی ها که نیه از شنبی یک شنبی آخره، شنبی آب و آگر حل نکره نزد کریشک نبی دید بود نزد چه؟ بودی بسال ما داشت چیز عاش کنه کریشک با بعدن آن نام داد و نزد چه که کنه؟ اون ونگی خاله یک آقای میاد، نه دین اسلامی نه وی هر آن هر فهندی شرکه. نه اسلامی افتضن نهوده، به هند جی بهتر همه امن و آسایش و اتحاد بن کرده ده، بن حکم اسلامی دا نصح ما که که درس بیدو دی اسلامه چون به هندش وی وقتی نیا پتر هما عم بس واخت کرد، وا خیانت کرد، وا بلخور خوانات کرد، وا او ما و سرین دینات ما سریشته. جو وقتی الله علیه وسلم صلاح جال وا کرد. و تو هم دشمناتیم نکن و ضد من را وسند بیامبری صلی الله علیه وسلم و تو هم کشون. یا اهل مدنیش نه. نت كس خرابي خراب داسه خدنه شنو خراب گنا جا بي امبر صلى الله عليه وسلم بشتيي جي طبعا داس بكر خيانات كرن ايت وا اف بني النظير بشتي چنكي جي هر دير و مدينه هادونه مدينه بشتي بي امبلش بي صلى الله عليه وسلم هادونه هيو كيول هيو بي امبري صلى الله عليه وسلم جی ها دو بنام مدنی افیا پیامبری بودن. عالم ات و مازنده پد هی ن مدنی نزیکی ها نبیامبری دو بشه. علاو پیامبر نه تیاره بجند نده بچه. ببم دلیل را بین عمل لیفیتا پیامبره که آخر زمانی دهید ونیا. امده همون ایمان پینویتگل دو بین اداتو تا مشترک و عباده صنم ادکی. و تا ببین گو همه رب العالمه مثلا آخری تو دین گو همه الهابن. جا پشتی گله کیلومتری نشته نه هاتو. وبشتي بي امبر الله النظير ودي دي امساح كانكفا او فيديو كا و في الله الصحابة. أفا. أفا أفا بس ایمان نوینی. آب آواه تورات دادی. اس ایمان نوینی. چونکی آب دی. و نیا ولی یک جی نیه. ام ایمان یاد. یهشونیه. آب چند نکه گله کم تکینه بو ما ما حلال کی. آب دیسر محروم. قطعا مشخص نیو کننی حس کرد دی هواي نفس خوبه. پشتی اوحده پیامبرالله علیه و سلم نیه که هندک صحابه امری پیامبرالله سمش کند. دیوچه حنده پیامبری. رب العالمینیست دست بیکر. بسرومانشلوتن. نیه اشکاستن نفس شار اوحده دا و. زمانا کم آزمون پیکاف، وقتی این دعوا چینی، دعوا پیامبریه. وقتی ما در مشکلی، یعنی پیامبریه. اینا را بونشون چک کنن، ایکل واشت دوکری، مازنه و وقتی بنو ال اشرف، چو مکه، وقتی جل قراشیا اتفاق جریده، جل مشترک مکه اتفاق جریده. وقتی عملیت جل هم بوده بین چیج و هم کنونیه، اونو راخی خورا و نیا زارب پیامبری بدن مسلمان بدن آمده کن. و ها تف مدنی و اینکه پیامبری صلّی الله علیه و سلم گوته و نیا آوی خیانت کردنیا و ایک فرق کرده نوی محمد بنو مسلمو برای وی بود شیریدا او کشته. چک خیانت کردنیا و یکدقت وی پیامبری چک را که شکان. و بشدینگی پیامبص الله علیه و سلم محتاجی هنده خوینیبو. یعنی مرور که مسلمان دو کس رأيك خلاتي هاد بنا كوشتن اشتي او هاتي نجالي پیغانباري صلى الله عليه وسلم پیغانباري قد عبد خوينه دائنان نقول پیغانبار پیتوی چه بو جا کازير بیا زیب بیا چه بیا پیتوی هنده بو قد بدا نحیشتر بینا پیغانبار چلو رجیه با یهود بنی نظير معركات هابود بود بود بیرومعون هفته صحابه القرآن چه دیکرن؟ کشتن اما هاتي نا بن هفته ا اوا ما بو اوا دري كي دو كاز دي تنيا كشتن مي حسب كي هافي دو كسال كينا اه الوي جماعاتنا الوي عشيداتنا اواهاتين هفتي كست وا صحابا كشتن مي بدي انا بترسي بدي اعد منهم كشوزين يا كنا قلتو كنت ماي دار كفتنا اول وانا ابو نيه او هيك الوعاشه من قلبي عم بلسع وسم شهبو اه صراحه بو عهد ومعهدهها بقلبي عم ب فهي دي احتيااتنا اللي بيعملسها وسام بيعمل بيني متفخ خالتي انتنا كشتن و ام خونه و چند دامن دینند. یه ام بانی ناب وش لالی که لالی اهود بانی نابیم. بانی نظیرا و تو چه جور بومایو چنودی. بوده آبی و تو ده زارباکلیدم دیگه کشی. یه ام باری اونی و تو اون سرچو راسو با کم هری کردیت نه که این ندهنتش یا نوکری بوده چین و نیا و کاهیشتر اون چند حاضر کن. و وقتی شواعت فاکر کو برکیل سرپی ام بید دادن صل الله و و سرپی ام بید بعد نفر و بیام باری کش. نه جبریل ها دخوره و بیام را راوچو. بس دینگی ها نلولی بیام صلی الله و علیه و سلم و ما خیانتن. ها نلولی بیام صلی الله و علیه و سلم گوته. هم دی ایمان اینین. بلاصیه صحبت آبین وصیه کسیت مجبن. دی هنگودش خدا نبیش دیاب تو بیاد. بیت. هک حک بده راز بید. هم دی ایمان اینین. هک مدتیش حک خانیه و راز نیه ایمان نه. بیام باری صلی الله و سلم گوته شديت و دي ام سي هنا و او سي هنا هذا النار اللي بيعملها الله سبحانه وتعالى اسمع والله سي بيقام كيتنوي و دي ام سي ام سي اواشيز و بيقام زحمته ديت هناوي كتبلاصين تابعين السيشن ما بي وما قصده ما هم بيامن ابو بس على دغشين ابو سي كسل بوها تن عمو اوكه بخنجر يعني عمو جت خوني و اي كشن خنجر دزاني و هنا لا تشل بيامبر كان و میتاقسین به نام زحمت هم شینه. اما سین اب سینه بودی امید زیرق دید تو فرایکان و دی بالکی واچر دب کنم. وابق کشن. سه حاضر کن علاوه بر دیگر نبیان باید صلوات سلام و دیگر سه صحابا. بری بن جنگ او جی و ما بوده برای او بودی به جا پیام سلام و دیگر سه صحابا بر نهی میتواند خیانت الکه. جابش نی اول همو کم بینف خیانت دنیا افند خیانت همو الله علیه و قرار دكتور شرقي قال بكته. نعم قلت يشون كي هذا طبعاً لا مروفة تنين كعب الأشرف تنين أبو كيد نا نا همود قال دامو أو نمو بجاء هذا تنين أي همود وقت همود بيراضبون هموم وقت همود أفعشية همود بيرجيبون همود في هند دامون كبيعان نهيلم من برهندش. يامبر صلى الله عليه وسلم ان يا وديعوا وان يا نجارك ان ادجاجت كان هيرات كان توضعهم استحق عندكك او انا وان يا شر جبهتك يامبر صلى الله عليه وسلم جاي شك جاي شو يهود بني نابر طبعا يهود وان يا مغو في جاي توتشي رابن كاناب الحصار يا اختسري 21 يعني راقشات قلعيهم ايش يديرون ها مغ نتا يدرينا تشي تشترج موجودا وجنا في الهدا وان عبد الله بن أبي بن سالول من يا ابو ببريك رئيس منافه وتأمل قالن قد شو من تنو زينا كانوا جلسار حقيقي ونيا أم أصل نصاب ونيا ده زركس يهود خيبر جيت خيبر من كان <تصفيق> ما هم شو وشيا بنتنا زينا كن بريكه ما برم بري بعمر رسالة الله <تصفيق> وني أبده النوم في صورته ده أفبحثته تكن واحدة رب العالمين بغير عسكري جاء وتنازل لك دماء من وني أنه كانت واحدة ديور كانت واحدة بيانبالي صلى الله عليه وسلم حصار أخسر سليك وشتوف أو رفين وشتوف رب العالمين قلت هو الذي أخرج الذين كفروا يعني هو الله وحده يعني رب العالمين بتنه أخرج يعني كرنا الذين كفروا يعني كافر أو يد بإيمان ببوار من اهل الكتابي كافر جيا ربعس يهود بني نضير وش كافر؟ انا كافر من اهل الكتابي ما كافر ان شاء الله ربع كافر تأكيد يعني تأكيد هو هذا الكتاب بوده هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل كتاب يعني كفروا من أهل كتاب بوده هو الذي أخرج الذين أخرج جابوده ما نأخذ؟ لأنك دعوة في أمر صادرونه ذلك؟ إن جلّم أو بريني شعبون؟ نعم إذا سألت كيف ها بني وأنبود ذلك في أمر سلام تينا مكيل وجب أمر سلام وأن بعور البنيان البهند كفر ميشا چون؟ به بخاریش آشکار می‌شود که این کتابش صرحت نمی‌ن. نه نه، بلی اینگی گویی کافرن. اما اول جریان قرآن بیشتر کافرن. بسیار بود تا دوباره کرد، چون هر کسی که اخراج الدهین کفر و اهل کتابی بورازی کرده وای. آه، و اون دیار ببینه چه؟ ببینه رازی کردن، ببینه سر شور کردن. آخه همون کافرن. اما اون دو بينا بي بينا رزيكان أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب أقول يا كفروا كريب إيماننا إنه عبارين إنه أخيرا هموش ذي من أهل الكتاب طبعا يا رب أحسي يهود بني نظيرة من ديارهم يعني المالت ودا يعني رب العالمين كفرت بني نظير كرنا دارت مالت ودا وقلعت ودا وجيت ودا ورب العالمين بخو neker nedere sebebeki cuneleri va buramra va sebebi nekeri e ne de zaman chunki hamuya ke ya rabul alamin ya sebab unye chuniye semu jarat che rabul alamin e gudem bagrad amma avesh chule ket haqiqe chiya rabul alamin va de chifa va umted unye darman rabul alamin di sebebi bagrad amma darman chinaka de va chin ket العالمين يعني خده دا ربوما ديار ببنية همون شو لك دا خدانه نوية حقيقية آه رب العالمين ونية دا مشتاخوب تي قرم لك انتجارة السببه مشتاخوب رب سببه قرم كان رب العالمين من ديارهم يعني تمالت ودا لأول الحشري يعني لأول الجمعي يعني يهود بن نظير أف نوعي جيا نهامو بحسين أف نوعي جيا أول جاربو بين كوم كرم وبين كرندر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 اللي اول حش أول جربوا جي <تصفيق> أول جيت بني ناظير، شجروا في عشيرة تيكا بني ناظير بو ناديه بهو، نكش قوم ميتين شجروا ناديتها، الشعر ناديتها، جوناديتها كوجواكر بنادري، أنا هاي شو ني؟ كنا ندري لأول الحشر يعني أول جالب كنا ندري ويد يدي مايكوا طبعا آخر الحشر أول حشر أبوا آخر الحشر أبوا أباد إمام عمر رضي الله عنه هذا اللي بيتأباد واختيه منيح خيانات أو كذي هم كل همو هم كل كاسنوان مدينة نما ما ظننتم أن يخرجوا يعني هم جو جنب صلماة هم كتشر أو هزرنا تكلم يعني ما توقعتم عند جو هزن نذكر كو جيت بين النظير باش ندري وبين كان وتسليم ان وكان وقلعه قده بين ندري وجي هو صنائي بر قوته و بر سلاحه و بر قلعه و بر عوضته و نياو تشد حسب وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله و جیاش چجورا فرزاب خونه داره بو؟ واژه بخودانه بو؟ کدشه و پارزیت ارب العالمی ول پیغمبری صلوات و سلام و هیلاکناتن قلعتو. حسونهم یعنی او قلعه بتواند. و تو قلعه تمام جلکت پیکینسی رحمای باشه. چجورا هم چدن وای؟ چجورا هم خسارت نمینام و نیاد تسليم نمید. بن ابي بن سلیل پشتما، بني قريظيل پشتما، بني قينقاعم و جيه پشتما. ون يقولون يا فريعنبان صلى الله عليه وسلم الصحابة ويرجل رحوتي لخصورة ويرجل ويرجل نشي نماء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله واش قلت يا ويتما قال عثمت مبارزا مانعا يعني مبارزا من الله العذاب رب العالمين شون كيف عذابك ون يقول رب العالمين ايكي عذاب درد سيب يا عمباري وصحاباته ايكي عذابك يعذبهم الله بأيديكم شايني عذاب بس يوجهنا مبيد وانا عذاب بس نخوشي بد رب عمي اشي من مروي جارة هاي مروي ديت عذاب دم دستي دستي وليك رب العالمين وانيا دستي پیغمبره و دستي امداره ها كان مروي الله من حيث لم يحتسبو يعني رب العالمين وانيا چو وعذابا خوبو فانا وريكر ريكا الله يعني رب العالمين عذابا رب العالمين هذا هو هلاغ برن الجيكي را ججرا وافزرنا دونا ببخور وليل ويريكي را هلاغ جنو خساربن جبو هذا رب العالمين ببريكي وتويريكي را هلاغ جنو وقذف في قلوبهم الرعب رب العالمين هوفت النوغ الواده ودا الرعب يعني شدة الخوف يعني جلق وقذف في قلوبهم الرعبه، قذف يعني كيا، هابد، هابد، ونيا رب العالمين كيا هابد وهابد ناكو كياش، حيلة، هابد النافذة ونيا تلسكو كيا هابد النافذة جلق وزور، وبيعمص الله عليه وسلم أفاي كل واش ده تايبت بيعمبري بس على الله وسلم بيعمبري بجد، هيك الواش ده رب العالمين داين منه ونداينات شو بيعمبري دي.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 يعني what do you think? Yes, I think. So you can get a message. How do you think the road is going to be on the road? What's the road? I don't know what I'm talking about. No, I don't know what I'm talking about. I'm talking مدک زوده چی اتادگیه و نم مد هایی وقتی چی اتادگیه؟ آوا ربط آمی هند یشتو دشمنیه لدیر بو ترس‌آور دلیل. آره چی بو؟ این بو، ترسکن بو. دخربونه بیوت هم. جمع آچه که طبعاً خود تسلیمی کهته، تسلیم پیامبری تسا آسمو سمرق. عین آق قلعه خود آن بو برچه سرب چی بو؟ بو چینگو وني همو الدرس كفتة ديدو وني ولا زينو شكا خدنا ري بيان بي سواسم ودي ما حدسي ني همو اذن ني اوا برن در ابراهيم وكين فاتاهم الله من حيث لم شکست تسلیم بود بود تا و که را بچه شتاب میاد اون شکست دیگه بود. اما رومانیا ترسه کفتن نفت میاد، الرعبه. رابطه عالمین ترسه تابه نفت الی بوده. بخربون بیوت خراب بیسن. و تاکام نوکا بچیند در لیرا ما. آب تاکام با سعی سعی وصل ما. اونه هندي وبيجوا بقلعة وخانية كوش لي كلام خراب كلام بأيديهم داسة دا هو خراب كلام بس وكيف جهابو إلا بچنا بيت إلا إلا اما هو نيا مخانية، خانية كافرة، ونيا بصرمانة وهو شلي كان، فوائد اللي بنا، نيا الله لا يحب الفساد رب العالمين تجربة كيف فساد وخرابية ناك نيت، نيا ونقط يا ما فساد وخرابية شبه، يا ما فساد تو أجيكي ونيا بلادش بنتاجبي، تخاني حمالة شيب كي، لا خراب كي ما دام شو فوائده في الدنيا، أما بصرمانة أو خراب كن أريد بنا ريجر الكيردا، آ ريجا ماذا؟ فعتبروا يا الأبصاري أهلا رب العالمين بتبي خو عبرات والجريمة عبرات اوا يعني توش منيح هنكشف واقواناتا أوش تواكري منيح هنكون كان أوي. كرب العالمين كيف بدت؟ لأن عبرات أوى عبرات منيح يعني من شكر. ما شارعي شو مرحدي. عینی وقتی آب شده و میتونه گویت دیوام رو فشار بده حال مربی بدال ببین دیوام رو فشارشته نکت اونه و واقع کردیم یه آب شده رخه دی یعنی با هندت بچنده و یه بچنده مربیه چتکی لازم خود نبیسی بچنده می‌بیایم چیونی بیسی تعبیر رفه اوه عینی چی عنی هست نه فد لخداری اینیه در دنیا سرکه دنیا وينيا؟ وهذا بيجي عبرته عما في ضميري. يعني أنا أقولش من هنا ده يوم من شلكر من بوجودي. بيجا أبش عبرات فاعتبروا يعني بروح عبرات يعني هم كوا كن. بينا سر شيء. سر حالة باشية. يا أولي الأفكاري كيد اللي اللي السليمة والنيرة يعني خدانت عقله درست يتكامل أو عقله ويا روم بتوحقيه ناسيب. رب أمن ربرام مش بيخو عبراتي لبرجله. هو لما ييجو تيابا دليل سر قياسية. يعني شيء دليل سر قياسية يعني ربرام يقول تما هكا جيش وقت وابكان تأو سر ينقوه تانية أو بسر يواجهه. يعني وقياسه قياس نف شريعات ده و نف أحكام الفقه ده يهي تذكرن شو دليل من مسألة كنا بندو بجنة ما دام شوكي و هنيا يعني حكمه شوكي ويا فهند رب العمي دفاع تابير ويا أولي لابصاري يعني بخوا عبرات الى وقلن هكا هونجي شوكي وابكن أواب سريوات يبسرين بوشيد يعني يهي مشتاك ديد ونهي شكل عراق الدتفا بو چه شكل ودتفا بو سرخوش کرنين نا بينوي وكيه يا نا طموويش وكيه يا ونا رانغي بيش وكيه يا وشنو عبرتنينا علمتني اكو شي مستحرم هذا بناء عراقيه هذا حرام اصلا ما هذا نا بينوي بدا حرام هاي الشكله وكيه عراقيه نوبي بدا حرام ونيا رانغي وكيه عراقيه بينوي وكيه عراقيه شنو بدا حرام مطلبي وكيه چا وكيه عراقيه بدا حرام هاي بسبب بردقه عراقيه شنو بدا حرام نمادم برداخت سرخوش نکرد برداختیمون یا چیه؟ شیشه آخود شیشه این آخود نه بیاد در ویش. آمریچی آمریچی نکرد. وی حتی تو بیژوانیا برداخت چیه؟ اف برداخت حرامه. برداگ یکی چی آخودیه داد؟ آره آخودیه داد. چی شود؟ چی کی؟ میخوام آب کرد داد و خوی شید کرد داد و هم مسیوایی نه علامت افت نعم بعثواني يا عمر في بسمدي يا خليل بوريس انا مثلا تشيي خاص بو يشوي تك بالندم قف تروني انا سيدي انا ابني وزروه اي بسو بس بواني لا شديتش كانه انا بس ندقلك قناتك نعم مو عاوني يعني كنت بجاي طيبه تاع تشي وبس بس على فكره يعني انا كنت نشتاق بالبس يتعباد وعارفه من ري بسمدي يا خليل بو دننه بیته تجربی ها چنین نکرد؟ آن تجربی ها وان یه واکاسیت وشیومد. بس که انجیل افکشته حرام بیته نبود عشربت ها، هک بکیم علاقه علیم شربت کرد. سقوی ارقیاسه، مکیاسه به مسئله میکرد جنی بس که انجیل اف حالته، بکیم علیم شافعیت بیچید، بیچه بف حالته ضرورت هنر، یعنی چی از ضرورت؟ یعنی هک مات چون اصنمان، چه دلیل نبون؟ بس آفریکا مهابو، هنگی درس افاج بیته چه؟ آن دی دلیل. سالحرام بنا بيجتي نحو أصل أولا قرآن يوهي سنت يوهي اجماع يوهي حكا أولا ما چنفانا نمان وحكومي باشتانا چه دانا بو ده اينا يا چهاري ده سحكيني ده چه ده كين قياس كين هر وكي في آياتي بوتي فعتبيرو یا الياهي بما قياس کر قياسا حال ما کر گل حالي كي گل حالي وا يقول هكا هنگي شوكي واب كين ده اموهي اينا سر هنگو يا بقية بقياسه. عن بيعمل <سؤال> صل <سؤال> الله <سؤال> وسلمة حتى جناك رسول الله <سؤال> ده كم من الساق؟ نظر الله وسلمة؟ كبرنا دعوة تميل يعني دافئ الله أحق أن يغضى. دينا. أو حق أن يغضب، رب العالمين لا يدعو قياس سر مسألة ديني، وهن يقولون قياس هيك الأحكام من حجته سر حلال بين الحرام بين أشيتي بس كان جي بشتي قرآن بيشتي سنت بيشتي إجماع يا كذا نبون هنجدن صح كلام طبعاً أبشر شروطه هين شروطه هين يعني هارونا بيتام هرشته كي مادي الدنيا والله أبشر قياس الحرامه هم وكذا نبشر متى ما جلسته هين ميكي ما قطيف وياه رنجي رنجي ويا وكياه كنا بيت أشي رنجي وكياه بده يجوا قياس والله ما قياس كسيده لا قياس وياه شو لمنيا هم وكذا صغرابي بيشتى قياس احكامت خويت هن شروطت خويت هن هكا دي حكم الشبعي ون هكي ده قياس بيته چه بيته هم اهكا الدنيل ون يهكا حكم په اهباد بيته وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ لولا حرفه <تصفيق> حرفه حرف امتنا عند وجوده اعنى چه حرف امتنا عند وجوده؟ آه يعني هكذا كتير حاضر نبوا دفلان كتير من هيك هكذا بجوني لولا لولا الله لهلاكته امتنع الهلاك ابوه لقناته بو لمعية الله ونصرة الله شو كي قبل عالميني أو لكاريويكا هباد مزح حرف امتناع لوجود يعني هالف حرفه ونيا بونديا هكذا اشتكي نبوا ده اشتكي ليش آه ده جيبه جيبته جالسون جيبت. جيبت. رب العالمين جيبت. لولا ان كتب الله عليهم الجلاء يعني لولا كتاب الله عليهم بالجلاء رب العالمين بفهنا نبي سب بعي عبد أسماء شكت بين جهز رسالة نبي سب أفادت لهن بينك النداء جلاء يعني الخروج من ديارهم جلاء يعني كمدرا يا رب العالمين <سؤال> بوفاناني سيبوك ودتشلهم هنا كرنا دار يهود بني النضير للمدينه كندره وبيعميص عثمان ولكن شتي خوت اسلمي بيامبري كرص الله سبحانه وتقدس يا امبري شلهكر ابو تهرمد يعني ناكشتو وديهرن بس حيشترى له بخوبان كوبي تشلب بيسيور بن اعتشي انو بيتشي بخوباركه هو بركه ها وش تي هيش فرز دياله خبان سلاحنا جينا يعني ما خيانات دو غوتين وشن خيانات مزبوطه سلاح ديش لك سلاح اما اشري اما ما جرب العالمين ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء يعني هك بره دي جرب العالمين سيرواني ان يبرع عثمان شيخ الاسلام كما هو معروف انه من القانهم